الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه والولاة أما بعد فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زهارية بن يحيى النووي رحمه الله تعالى نبدأ بقراءتها في اليوم الثامن والعشرين من الرجب لعام أربع قلب أربع مئة وثلاثين على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده وهضر له ولوالديه ووالدين والسامعين أما أم... بعد وهذه الأربعون النووية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله, صل الله, الله عليه وسلم أما بعد هذه الرسالة والمصنف الصغير في حجمه الغزيز لفائدته الأربعون النووية لعالم علماء الأمة وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي يحيى بن شرف ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام الحازمي الملقب بمحي الدين والمكنى بأبي زكريا وهو عالم من علماء الأمة من علماء القرن السابع حيث ولد في سنة 31.600 وتوفي سنة 76.600 صنف تصانيف مفيدة جدا منها المجموع لأبي زكريا منها المجموع شرح المهذب للشيرازي وهو من آخر مؤلفاته مات دون أن يتمه رحمه الله والنور رحمه الله أكثر من التصنيف جدا وهو صغير فقد مات في أوائل الثلاثينيات وهو صغير رحمه الله تعالى وكتابه المجموع من أروع ما كتب في الفقه الإسلامي في الكتب المطولة ولا شك أنه يداني كتاب ابن قدام المسمى بي المغني هو من كتب الشافعية ولكنه مات رحمه الله وأكمله محمد نجيب المطيعي الدكتور المطيع النصري وإن كان في مقدمته قال بالتبرك الغير مشروع فينبع على هذا وقد طبع الشرح كاملا في السعودية في طبعة النبات كبيرة وجميلة نعم ومن ولياد الصالحين وغير ذلك المؤلفات أبو زكريا النو رحمه الله وتبرز وقد زاد الحافظ ابن رجب عشرة حديث على الأربعين فصارت خمسين حديثا تسمى هذه الخمسين حديثة الرجبية نسبة إلى ابن رجب وكتاب يسمى جامع العلوم والحكم شرح فيها خمسين حديثا. والنول رحمه الله تعالى الذي يقرأ حتى مقدم صحيح مسلم يرى غزارة العلم واستحضار كلام العلماء ومذاهب العلماء مع الترجيح وغزارة المادة العلمية عنده رحمه الله تعالى وكان متخصصا في الحديث والفقه واللغة ولقيت مؤلفاته القبول لا سيما الأربعون نووية ورياض الصالحين له رحمه الله وشرح صحيح مسلم أيضا وهو من فقهاء الشافعية ومع ذلك و مع ذلك كان رحمه الله يتأول في مسائل الأسماء والصفات فلم يكن في هذا على مذهب آل السنة وإنما كان على طريقة الأشاعرة في أكثر صفات الرب جل وعلا وتتميز الأربعون النووية عن غيرها بأنها في أبواب متفرقة في أبواب متفرقة بخلاف غيرها فمثلا عمدة الأحكام أحاديث منتخبة في باب الفقه أما الأربعون النوية ويتميز بكونها في أبواب مختلفة في الفقه والآداب والأخلاق والمعاملات والعقائد أيضا ولذلك درج العلماء مشايخنا على تدريسها أول ما يدرس قبل عمدة الأحكام وقبل بلوغ المرام فيبدأون بالأربعين النوية ثم يردفون عليها عمدة الأحكام ثم يرجفون عليها بلوغ المرام هكذا واحد الأخر. لذلك إن شاء الله في هذا المعد سيكون الترتيب في قسم الحديث على هذه الطريقة إن شاء الله تعالى ليصل الله جل وعلا لنا ذلك نعم قال نصنق رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم أيوة. سبق الكلام على الحمد ورب العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل وكذلك إذا أطلقت لفظ رب فإنها لا تكون إلا لله عز وجل أما إذا أضيفت إلى العالمين فإنه لا فإن المقصود بها هو الله عز وجل المعبور وأما إذا أضيفت إلى غير العالمين فقد تضاف إلى غير الله عز وجل كأن تقول رب الدابة رب الدابة ورب الدار ورب الأسرة ورب الدولة يعني رئيسها وصاحبها أما إذا أضيفت إلى العالمين فالمقصود بها الله جل وعلا الخالق سبحانه المعبود وكذلك إذا أفردت بدون إضافة فتقول الرب فالمراد به الله سبحانه وتعالى نعم قيوم السماوات والأرض قيوم والحي والقيوم من أسماء الله عز وجل جاء ذكرهما في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكورس كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو يبن كعب يا ابن المنذر أتدرى أي آية في كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضربني في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه والقيوم معناه القائم بنفسه المقيم لأحوال عباده جل وعلا القائم بنفسه فهو غني عن خلق لا يحتاج إلى العرش الذي هو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا ولا يحتاج للكرسي الذي هو على الصحيح موضع القدمين لا يحتاج لا للكرسي ولا للعرش سبحانه بل وسع هذا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدم الرحمن جل وعلا ومع ذلك فالله غني عنه جل وعلا قال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة ولذلك أخطأ بعض العلماء من علم السنة الذين أطلقوا على الله لغ الخدمة في تعريف الاتكاب بقولهم قطع العلائق عن الخلائق لخدمة الخالق هذه اللفظة لخدمة غلط لأن المخدوم يحتاج إلى إلى من يخدمه وهذا غلط لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وإذا أطلقها بعض من السنة فقد تعقبها بعض علماؤنا ومشيخنا وقالوا أن هذا فيه نظر وهذا لا يليق بالرب جل وعلا نعم مدبر الخلائق أجمع، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين هدايتهم ودليل شرائعهم بالدلائل القطعية وواضحة البراهين، أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الرضاع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ورسوله نعم ويهما أعظم المحبة أم الخلة الخلة لماذا لأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة ومراتب المحبة عشرة تترأسها وعلى أعلىها مرتبة الخلة ولذلك لم يتخذ الله عز وجل من عباده إلا خليلين، وهما إبراهيم ومحمد. قال سبحانه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي في رواية، ولكن أخوة الإسلام. نعم. وأشهد أن محمد عبده ورسوله خليله وخليله. حينما يقول السفية. إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا غلو أم جفاء في حق الرسول جفاء مر غلو ومر جفاء وهكذا يتخبط من عبد الله على جهل سنة حلال وسنة حرام وسنة شفهد حرام هكذا والعياذ بالله أما الثابت الراسخ الذي أخذ العلم من منابعه وأصوله فإنه ثابت ولو خلت كل الأرض من حوله فإنه راسك ثابت لأنه أخذ الأمر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من خلال أدلة الشرعية الإنسان لا يستكثر بالناس وإنما يستكثر بالحق الذي في صدره ويعتز به لا يعتز بأن المسجد ملئ أو فرق لا قيمة لهذا عند ألس سنة كيف وقد قد فانتكما عنده في صيح حديث أبي رضي الله عنه بدأ وضبط بعضهم برئ الإسلام غريبا وسعيد غريب كما بدأ فطوبى للغرباء نحن نهتم بالكثرة أنهم الكيف وليس الكم العددي نعم وأشهد أن محفظ عبده ورسوله وحبيبه وخديره ضر المثلوقين المكرم من القرداء العزيز المعجزة المستفرة على تعاقب السنين. <تصفيق> نعم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة والمعجزة هي الشيء الخارق للعادة وخوارق العادات ثلاثة ما يسمى بالمعجزات والأفضل أن تسمى الآيات أو دلائل النبوة ومن أوسع ما كتب في ذلك كتاب البيهق المسمى بدلائل دلائل النبوة فقد ذكر دلائل كثيرة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وأعظم هذه المعجزات والدلائل والأيات كلها هو القرآن العظيم. هو القرآن العظيم. ومن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا المعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله. لذلك لا صح أن تقول في شيء لم يجري على أيدي الأنبياء ورسل هذا الشيء معجزة ولكن الطفل المعجزة الطفل الأنبيب الطفل المعجزة لا المعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسل وهناك خوارق خوارف تسمى ب الكرامات وهذه خاصة بالأولياء والصالحين الأولياء والصالحين ودليلها قول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قائم في السنون وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وهذا في القديم كان شيئا خارقا للعالم لكن الآن لا واحد وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف هذا شيء خارق هل هذه كرامة هل هذه كرام. <تصفيق> والشيء الثالث الخارق لعاداته وما يجد على أيدي السحرة والمشعوثين فهذا لا يجل على ذلك والفارق بينه وبين الكرام ماذا؟ حال الشخص إن كان صالحا وظهر على ريه شيئا خالق في فهذا يسمى ولي من أولياء الله قال ابن تيم رحمه الله كما في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وولياء الشيطان وهذا رسالة ماتعة جدا في هذا الباب قال وكل مؤمن تقي فهو لله ولي وهل يجسرط في الولي أن تظهر على يديه كرامات؟ لا لا لذلك العبد يحرص على الكرامة ولا على الولاية ولا على الولاية لا يحرص لا على الكرامة ولا يحرص على الولاية وإنما يحرص على الولك خلي أقولك بفتح الوا على الولاية والولاية بفتح الوا هي الحب والنص وأما الولاية فهي الإمارة والسلطان لا يحرص اهل السنة على الإمارة إنه يبّى رئيس ولا يبّى غفير ولا يبّى وزير ولا يبّى أيها ولا يبّى لا يهمه ذلك بل لما طلبها العابد المناسك أبو ذر قاله نسي يا أبا ذر إنك رجل ضعيف أبو ذر رجل ضعيف عن الولاي فلماذا تكالب عليها الناس وهل لو آلت لأبي ذر هل سيفعل فيها شيء إلا إقامة شرع الله لا لا يفعل إلا ذلك رضي الله عنه. وقال ابن نعمة المردع وبيئة الفاطمة. وقال عمر كما عند عن كما روا مستعين وغيره. ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ يعني يوم أن قدم السلام لأعطين الرأيت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. وبالسناة المستنيرين المسترشدين. ومن عفوا ومن ومن معجزات الرسول أو دلائله أو آياته ماذا أيضاً غير القرآن؟ إن هذا شيء من التعابض على الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسراء والمعراج. نعم. انشقاق القمر. حنين الجذع إليه كما عند البخاري في صحيح لما كان عليه السلام يخطب على جذع نخلة فصنع له عمرو المسنمة منبراً من مرقات أو مرقات من مرقاتين أو ثلاثة. فلما رقاه عليه السلام يقول الراوي سمعنا للجذر أنينا كأنين الطفل وذلك لأنه يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويئن لفراقه عليه السلام ذلك لما أصاب الصحابة رضي الله عنه أصابهم يوم أن مات رسول الاسلام وكان بين أظهرهم هذا ليس شيء غريب إذا كان الجذع هو من الجمدات قد حن وأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بالبشر كيف بالصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ <تصفيق> الذي لو قيل الإحرام صف لنا رسول الله ما استطاع قال لأني لم ها؟ آه لم يحدق ولم يحد النظر إليه عليه الصلاة والسلام ما حدق النظر إليه حتى لو قيل صف لنا الرسول لا يستطيع عليه الصلاة والسلام تأدبا وتعظيما لجنابه العظيم وما كانته العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم نعم وهذا من خصوصيات عليه السلام أنه أوتيت خمسا لم يعطهن الأنبياء من قبل ومنها جوامع الكلم يعني يتكلم كلمات يسيرة ولكن فيها معان غزيرة فقد يعني جاءه أحد الصحابة كما عند مسلم في صحيحه، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقل كم كلمة أربع كلمات آمنت بالله ثم استقل وبعض حروف عطف ثم استقل لكنها كلمة جامعة وجاء الرجل وقال رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال, قال, قال, قال, قال لا تغضب كلمات جامعة لذلك من فصاحة الخطيب أن يطيل الخطبة ولا يقصر الخطبة يقصر خلاف ما عليه أكثر الخطباء اليوم لو الخطيب خطب عشرين دقيقة بل وخمسة وعشرين يقولوا خير سلامات أنت مريض الخطيب كان مريض على الرغم من أن هذا السنة ولا هذه ليست السنة هذه السنة إن كما لوصف في الصحيح في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خطب الصحابة فأوجز وأنجز فقالوا لو تنفلت بنا يعني أطلت شوف المنهج انظر إلى هذا المنهج العظيم انظر إلى منهج الصحابة الذي تربوا عليه قالوا لو تنفلت بنا يعني الناس هنا مستعدين يسمعون كلام ولا غير مستعدين جهزين مستعدين حتى لا يقول أن أحد أنا ممنوع من الخطاوة أخطب كل أسبوع فقط والناس مستعدين لا هكذا قالوا له يا أبا اليقضان ويكنية عمار بن ياسر لو تنفلت بنا هل قال عمار كلمة واحدة من عنده لا قال قال لو تنفلت بنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سلام, يا سلام ما أطيب هذه الروضة حينما يذكر لك قول مخالف تقول سام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نتأدب بهذا الأدب قال لو تنفلت بنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه يعني علامة على الفقه فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ نَسِحْرَا إِذَاً عايز تطول بعض الخطبة كان. كان الموضوع مهم جدا وهل يلزم أن كل خطبة تقول درس بعدها هذا مخالف للسل لكن إين احتجت إين احتجت وانظر لخطب الحرم مثلا انظر لخطبة الوداع والنبي معه الأعراب الذين ربما لم يلقوه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولن يلقوه بعد ذلك يعني الحاجة ماسة التطويل ولا لا ماسة جدا والمقام مقام جمع الناس ومقام النبوة الشريف لتعليم الناس والناس يتشوقون إلى كلامه عليه الصلاة والسلام ولكن السنة فوق كل حد. ماذا لو جاء الشخص من بيته ويعرف ان الخطيب هيخطب ربع ساعة او عشرين دقيقة هيجي نايم ولا صاحي ها صاحي اما هو جاي في الطريق ينتظر الى ان تنتهي الخطبة الاولى ويأتي او يجي يمسك عمود ذلك تلاقي الصرف الاولى فاضي والناس كل واحد قاعد ايه قاعد الجدار الجتار قاعد عن العمود عشان ينام الى ان يقول المؤذن قد قامت الصلاة تجده قام ولم يستفد شيئا من الخبب وإن كان الحمد لله بعض الأخوة وفقهم الله صار في هذه الأيام يخطب على السنة خطبة قصيرة وهذه السنة هذا هو هدل الرسول لابد أن يتعلمه الناس حتى عمّت الناس لابد أن يفهموا أن هذا هو السنة نعم المقصود في زواج الانتاج الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سلامه المسلم وهاي كل وسائل السالمين نعم وسماحة الدين رواه البخاري معلقا ملزوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفيه السمحه فالدين فيه سماحة وفيه يسر وليس فيه تنطع وغلو وتشدد لذلك حذر حذرنا من التنطع فقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون كما في الصحيح قالها مرتين أو ثلاث، وقال إياكم والغلو إياكم والغلوب بمثل هذه فرموا بمثل هذه فرموا في الحج يحذر أمته من الغلو والتنطع والتشدد ذلك المتنطع هل يثبت ولا يهلك يهلك هلك المتنطعون وهذا إما دعاء وإما خبر ولا بد المقام سواء كان دعاء أم خبرة نعم ذيك رأيت بعض التكثيرين ورأينا هذا نسأل الله أن يعافيهم أن يعافيهم لا يبلانا بذلك كانوا يكفرون الناس بعض الشباب هنا في مركز بدر يلبس البدل الباكستاني وحنا هنا في مصر dynamisip Alexis Badi الآن في باكستان حتى تلبس لباس الباكستان نحن هنا في مصر فيلبس الباكستاني وحتى الكاب الطاقير الباكستاني والبدل الباكستاني ويكفر الناس ولا يصلي في المسجد ولا يتعامل بالأموال يتعامل بالقمح والذرة الآن أين هو لا يصلي حتى الجوة والعياذ بالله ولا يكاد يخلو منه عرس فيه راقصات والعياذ بالله هي راقصات والعياذ بالله صدق رسول الله هلك المتنطعون هلك المترطعون فالدين فيه سماحة وفيه يسر هو في مقدور العباد ولله الحمد منه ولا بد من الدندنة حول ذلك لأن التنطع والتشدد في الدين ظهر في زماننا هذا. نعم. أما بعد فقد ربينا عن علي بن أبي طالب عبد الله بن سعد ومعاذ بن جبل عبد الله بن سعد ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعلي عمر وعبد عباس وأنس بن Malik. أبي الهوية ونبي السعيد رضي الله تعالى عنكم من الكثيرات في روايات المتنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على قنة أرضعين حديثا من أمر دينها الله يوما فياما في ظبرة في الفقهاء والعلماء وفي رواية بعده الله تعالى فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم امتياك شافع وشديدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ذهب من أي أبواب الجنة شد وفي رواية عمر كنت في زمرة العلماء في رواية عمر ولا ابن عمر ابن عمر وفي روالة ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء وانتظر من الله على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه نعم فطرقه وإن كثرت إلا أن كل منها معلول لا يصح لأن جبر الحسن هو حديث ضعيف عند جميل علماء نعم وقصمت العلماء رضي الله عنه رضي الله عنهم هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر إذا أطلقت رضي الله عنه أو عنهم على شخص أو أشخاص دون الصحابة فهذه على سبيل الدعاء أما إذا أطلقت على الصحابة فإنها على سبيل الإخبار لأن الله أخبرنا عن ذلك فقال رضي الله عنهم ورضو عنهم نعم وقد صعب العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا من المصنفات. فاولا من عرفته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد ثم محمد بن اسلم التوسي العالم, العالم الرباني العالم الرباني والذي ربى طلابه على صغار العلم قبل كباره نعم قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم وقال الحسن بن سفيان النساوي وابو الدرك الهجري وابو بك محمد محمد بن ابراهيم الاصفهاني والدار والحاج وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي اصل عبد الرحمن السلمي وابو سعيد ولا ولا السلمي امرسوني نعم وابو عبد الجرحي ثالث السلمي ومساعدين البالين وابو مثنى الصابوني ومحمد بن عبد الله الانصاري وابو بكر البينخي وخلق لا يحصون وخلق لا. لا يحصون يحصونا. لا يحصون لا يحصون لا يحصون خلائق لا يفصل المتقدمين والمتأخرين، فقد استحق الله تعالى في جمع أربعين حديثا يقتدى بهؤلاء الأمة الأعلام. أليس جمع الأحاديث من أعمال البرج والخير؟ هاه؟ بلا. كيف يستخر النووي ومعلوم أن الاستخار لا تكون في أمور العباد. لو وَأَذَنَ الظَّهْرَ هل يجوز أن تصلّي ركعتين تستخير الله تصلي الظهر أو لا تصلّي؟ هل يجوز هذا؟ لا شك، هذا لا يجوز. لكن الاستخارة في أمور الأمور المباح كما في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليستخِر ربه فليركع عفّم فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني استخيرك بعلمك كما عند البخاري الحديث. فلعله رحمه الله استخار الله في ماذا في في كونه وهو يكتب أم لا هل هو أهل لذلك أم لا لا في جمع الأحاديث في نارعون من أعمال بر ليس في استخارة وليس في استشارة نعم نعم وحظمان الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا النوى ليس بصحيح. رحمه الله. بل هذا فيه خلاف مشهور. بل المختار عند أكثر علمائنا أنه لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. فإن كان جمع كبير من العلم قالوا بجواز العمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام. وبعض العلماء وإن كان نسب هذا القول الإمام أحمد رحمه الله فأحمد رحمه الله كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف والمقصود بالضعيف الذي يعمل به عنده هو الضعيف المنجبر الذي انتقل درجة الحسن لغيره نعم هذا تأويل بعض العلماء فيما نسب للإمام أحمد رحمه الله نعم ومع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث بن على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبدل الشائِل منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم لمْ ترى الله مرأة سمع مقالتي أداها كما سمعات سمع مقالتي، فوعها، فوعها. <ambiente> نظر <تصفيق> الله رأى سمعا قال لي لا فوعها في نسخة هو الصحيح نظر الله رأى سمعا قال لي فوعا كما ثم من العلماء إن جمع الأربعين في أصول الدين أضعفهم في البرود أضعفهم في الجهاد بعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطبة وكلها مقاصد صالحة وكلها وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن مقاصد. مقاصدها كلها مقاصده لماذا مقاصده لماذا على وزن نفعل مساجد مقاصد نعم وكلها مقاصد وكلها مقاصد صالحة قد الله عن قاصدها فقد رأيت جمع أربعين أهم منها كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث مشتمل وهي أربعون حديثا مشتملة وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل هديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين الوسطة العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم يلتزموا فيها هذه الأربعين أن تكون صحيحا ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم نعم هل وفى أنه في ذلك هو وفى في نظر نفسه ولكن بعض الأحاديث فيها عليها انتقاد كما سأتى معنا نعم ومثله ابن خزيمة رحمه الله في صحيح اشترط على نفسي أن لا يرد لا يورج في صحيحه إلا الصحيح ووفى في نظري هو أما في نظ أما في نظري غير فبعض الأحاديث في صحيح ابن خزيمة مُنتقده ومنها حديث وائل بن حجر في وضع يده على السطر العلماء لهم نقد حديث وائل بن حجر فأنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضح يده اليمنى فوق اليسرى فوقه صفه الصاحب ابن خزيمة وانتقده بعض العلماء من جهة الصحاح والضعف نعم نعم لا فوعها موجودة. وما ذكر أن عند ابن ماجه نعم نا يوجد فوعها اللي ليس عنده فوعة يضيف فوعة نعم مشهور الحديث نعم والقرءان حروف الأسمى ليسلع سرها ويعمل كتاب بها إن شاء الله تعالى ولو سرها كتاب في ضبط خفي أرضها وينبغي لكل راغب في الآخرة حي يعرف هذه الأحاديث لما اشتفلت عليه من المهمات، واحتوث عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تذكره وعليه اعتمالي وإليه تطويضي والسنادي ولو العمل والنعمة وبه التوفيق والعسرة سبحانه وتعالى الله النوات هذه مقدمة طيبة صحيح. نعم انت الوقت يا اندور طيب العلا نكتفي ان شاء الله ونبدأ في الدرس القادم ان شاء الله بالحديث الاول ان شاء الله هم.